فَمَنْ وَعْدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ وَيَوْمَ يُنَادهٍ فَيَقولُول أَنَ شُرَكََّينَكُ تُم تَزُرُمُ قَالَ الذيينَ حَّ لَْهِمُقَوولُ وَبَّّنَ ل أُل إَِّ مِينَ أَو وَإنَا أَو وَإنَاهُم كَمَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ وَقِيلَ دَعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ فلتُم المَُّرين فَامَتعَلَهِم الأأَمْ بَ يَومَئِذِ فَهُم لا يَتَّسَأَلُ فَأََّ مَن سَبَ آممَنَ